الحمد لله رب العالمين آمين YEAH! yeah. ومثل من شاء لم الملك جل بل أن عامل الطاعة صراحة في وصف رفقة المفضلة لم يذكر في إذنها سوى من فلا أكثر من أذنين اصحى وسلموا الصيام يرد فيك حسن جلاله لها مدارة عظيمه إلا الله عز وجل وعند قوله نصر الله عليه وسلم عندما تتنفج منها الخليل المعليقة نعم فهم صروا لحديث محمد الله عليه وسلم وصرح لحديث محمد صصر الله عليه وسلم هذه الأرض التي تتنفجها لذلك نتقل على جناء Thank نعم انهم أرادوا أن الناس اذا ارادوا ان يضربوا الاسلام فعليهم ان مصر وطارقاً في البزا وكزا وفي أعيام طارق وفي صوحي طارق يريدون ان تكون فيه شباباً سلاحة للتوحيد لما فعل شباباً سلاحة في إزرع في الضباح ولكن لن تستطيع ان تتنقلوا من اهل اصرا لن تستطيع ان تمشي اهل اصرا جمالها لان الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم قال ان اهل اصرا اهلهم في باطن الداهونين ماذا نفسي ماذا وماذا لكي نتيجه لا يستطيعون تنفيذه لان الذي لقد هذا النتيج في هو الذي جعل المدار والمواكب في السماء لدينا جهاز التثبيح الموحدين في كثيرا في الصفة البيتية فيها الكثير من عز وجل هذا فيها الإسلام الأزهر فالذي كان سببا في إسلام المئات بني بل ملايين من البشر على علماء الأفهر نعم من, البشر من العالم. من أراض أن, أن يخيص على سنة بأثمانيها فليمخيص على مصرها من أراض أن يخيص على اقتصاد حال بأجنائك فليمخيص على مصر ولا من اراد أن يتحكم في كون وبعارب العالم بأثماني فليتحكم في مصر اولا مثل هذه ارض الخصفة <تصفيق> فقطعه الله عز وجل هذه البلد القادرة الذي يجعلها لأي بلد على الاطلاق ولا حتى للأسفة في ولا المدينه في هذه <تصفيق> الأرض التي مزق الله عز وجل لها على أكامل إصلاة الذي يجعلها لأي ولو كان في الحرام على وجه هذه الاوض قرن عليهم من الى حتى لا تطغى علينا بهؤلاء القواصي الذين لا مصر على خدامها ونظروا القراء فجعل كل انسان مما كان في البلد قائما الحسن الذي اقدم الملك جل جلاله فيها في كثير من حيث قال <تصفيق> في تداتين أعطيب المجيشة للجلسة أكثر بأسفة الصراع أليس أن على مجيشة بلد الطادرات أليس داعتنا الله كل هذه الأكثار تجعلنا أن كل جميلة كل حسنا لقيعة من في <تصفيق> الأرض الطاهرة والفلس مماركة إذن ذاينينا فأعزيه في جرحها الذي إذا كان الصار عز منها من كان الصمد الوحيد الذي نزعه على الإسلام. مصر الذي على ارجع إلى الله. من الذي هدف الطريق؟ إنه ليس من الذي هدف هدف المسار؟ إنه من الذي مسته؟ إذنه ليس ما من ذلك الوجه تأتي العرب أو ما من ذلك درمج أجزمية يأتي من أسوأ العرب الا ومن خصره من صراحة تقصت الطاهرة لكي لا كل هذا يقرون على بسر الأداء إذا كانت الثلاثة كافرة ماذا تشتكون هل في أمريكا؟ او في ام في انجلترا او منسى ام في روسيا ام لا يوجد للاسلام اذا كان اهل مصر هم الشاكرون فاين المسلمون للاسلام احب لا يجوز لاي انسان على فرض الارض ان يفكرها من رفع حديثاً صلى الله عليه وسلم حيث قال من قال اليكين يا كافر فهو حتى تفضل من قال اليكين يقول يا فهو بعضنا البعض قال الله عليه وسلم: قرر المسلم بدا كل شيء أي الشر. قال يا عن الشراب في التقييم، عن دين الله القوي، واقم له. أي اقاموا في المسجد، فصاروا مذكور بالنام، بربط الله الله على المثلث، حيث النار اذا دخل في باب ذي فيهما، صار بالنار الله الله الذي بتاع على قدر امه كان اضيف اذا امتي حتى على قدر امره المسلم فإذا على القات والمقطور هذا الثلب ان يحمي دماء أن ان يحمي ما حدش حد غيره يسوع ما حدش بكرة الله زيقول على النبي الله على أشياء, أشياء في نبقى على على على ما انزل الله أصل ولا الله فما لا يفعل من لا يأكل يذكر على الأرض عن العطش على ما والله لا اله الا ما هذا سبب لكي يقتله المسلمون مشترك انا اموت المسلم على ان يفصل يقول المسلم هدايا ولكن اولادي أقول المسلم مش اموت أقول يخلي مش اموت مع ونسلتها أحياناً في الثلاثة المسلمين وترد قلبها جميعا لم تتحقق العقل ما من خصم المسلمين المستباة من خصم المسلمين هو الحمد لله رب العالمين فقلت حظه وقلت توصلي وشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له محمد عبده ورسوله فاطلعوا ثم هم بعض محبا لله مصر كانت مطه جامعه مثل كانت ليلا تعالى كانت مفضوة وماليجة العجل في السنعة مثل الذي الله عز وجل في السنة البران الكريم حيث عندما مجد رجعت في باني إستراتيج في الله الشروطة أشهد من خلقها فقال له مصر: فهو أصداد العجل يا لن على What? <laughs>